لمن ل جديد ي ا قد كان يا ما كان في سالف الازمان في غ ا ب ة ج م ي ل ة م ز د ا ن ة ا ل أ ل و ا ن قد كان تم أ ر ن ب طول النهار يلعب يطوي السهوله مسرعا كالبرق ليس يتعب و ذ ا ك يوم اذ جرى نحو الحقول باكره ل ي أ ك ل الملفوف في حقل امرئ ما سورا فمر جنب سلحفاه ا سيئة تمشي الحفاة فصاح فيها تأففا فيها جدي الحفا فصاح ساخرا كفا قالت له يا أرنب ك ف ارنب كفا ما المطلب قالت له يا أ كفى كفى ما المطلب حباك ربي س ر ع ة منها الطيور تعجب فكن شكورا للاله د ا صحه عاقل قد عاش أ ل و ا ن الحياه أجل أنواع, أجل, أنواع اجل انواع النعم في العقل ليس في القدم والجد اقوى عبده وفي التكاسل الندم لكن ذاك الارنب قد كان يهوى اللعب فاراد ان يحرجها ويثير فيها العجب فصاح يا رفاقي يا رفاقي قوموا الى السباق بيني وبين ا ل س ل ح ف ا ء في ا ل س ا ح ة التلاقي فاجتمع الصحاب وفيهم استغراب قالوا أ حقا قال ام لاعب كذاب قال التلا والنهر طريقنا لا غير ولنا به أ ن نسبح ومن أ ب ى فسير 「この辺は」 「と فازت بالسباق بالعقل ل, ل ف ف ب ا بال ل لا بال س ا <ت ص في ق> والجد بعد العزم و ا ل ص ر في التلاقي